واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء أو وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افقن افتريه واعانه عليه قومنا اخرون فقد جئوا ظلما وزورا وقالوا اساطير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 بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا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 وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القريه التي أمطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها؟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 أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هويه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كلنعام بل هم أضل سبيلا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ولو شِيئَ لَجَعْلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جعل لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وجعل النَّهَارَ نُشُورًا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 من شئ ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوي على العرش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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعبيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما طيسيا